وأشهد أن لا إله إلا الله أحد أحد فرض صمد لا والد ولا ولد ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الرصفي ومصطفاه مجتباه الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على عظم أمره فقال عز من قائل لعمرك فأكرم به من عمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار بجهاد وتزكية وجلاد وتضحية من أجل إزالة الغماء وإزاحة الظماء لتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الأدى والفرقان لتحرير الرقاب من رفقة الضلال والكفران فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الواهر صلاة وسلام ينفع عنه إلى مقام الوسيلة ويكون لنا يا مولانا موجبا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة ياذا الجلال الإكرام ياذا الجلال الإكرام ياذا الجلال الإكرام أما بعده اخوتي احباب رسول الله من نافلة القول ان يتم الاشارة وتتم الى حصيلة المستفاد من مجلسنا السابق فيما يخص قوية الماء الذي يصلح للطهارة من أجل الصلاة وسبق أن نبهناكم إلى أن الطهارة نوعان طهارة طهارة كبرى وطهارة صورة ونحن بهذا التقسيم إنما اقتصرنا على نوع واحد الذي هو طهارة الحدث وإلا فتقسم طهارة على هذا النحو طهارة خبث وطهارة حدث وطهارة الحدث تقسم قسمين طهارة صغرى وطهارة قبرة وما يتصل بقضية الوسيلة التي من أجلها تتم الصلاة والصح طهارة البدني من الخبث والحدث مع وسابق أن نبهناكم إلى ما تتحقق به النجاسات داخل المذهب وما اتفق عليها من أقوال الآئمة كلهم موافقتنا ومخالفة أو ما كان مقربا من بعض الأقوال وقد كان الاحتجاج لدينا من جملة من أقوال علمائنا الأجل رحمة الله على الجميع بقي علينا الآن إن شاء الله أن نتحدث وقد كنا قد يتدأنا في قضية التيام التيام من لكن أرى قبل أن ننصرف إلى أحكام الوضوء بفرائضه وسننه ومستحباته بقي علينا أن نتحدث عن طهارة المكان نتحدثنا عن الماء الذي تصح بالطهار وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره والذي اصطلح عليه أبو الفقري بالماء المطلق ما مطلق وهو ما لم يتغير ريحه ولا طعمه ولونه بشيء طرأ عليه ولو كان طاهرا أقصنا الماء إلى ثلاث أقسام ماء مطلق وهو الطاهر ونفسه المطهر لغيره الذي تنصح به العبادة والماء الطاهر في نفسه الغير متهر لغيره وهو الذي حصل به العادة دون العبادة وقلنا هذا الماء هو الذي خالطه شيء طاهر فغلب عليه بحيث سلبه اسم الماء كالماء الذي خالطه الكثير من اللباني أو العجيني أو غير ذلك أما إذا لم يسلب اسم الماء ولم يغلب عليه به التيمم على وجه إمكان استدلنا لذلك بحديث رسول الله, الله وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة كان فيها أثر العجيب ثم طهارة المكان للوضوء وللصلاة من أجل الوضوء ومن أجل الصلاة فقال الأئمة يتحرز المكان الذي تتم في الطهارة معنى ماشي في أي مكان ثم بعض الأمكن التي لا تجوز فيها الطهارة ولا الصالح فالأماكن الرطبة التي غلب عليها تابع النجاسة أو غلب على ضمن المتوضي أنها نجسة لا تجوز بها أو لا يجوز بها الوضوء بها هذه من الأحوال ولذلك استثنوا المرحاض من مكان الوضوء وكان فقهاؤنا في المذهب يفصلون بين المرحاض لقضاء الحاجة قال ولا يجوز فيه إلا الاستنجاء ثم إذا أتم ذلك خرج إلى موضع مستقل معد للوضوء فيتوضأ لأن هناك تيقن من أماكن أن لا أن لا يتطير بسبب تطير الماء بعض النجاسة فاتلعق بالثياب أو بالجسد وإذا كان هذا المكان معد إعدادا متقنا بحيث مكان بسقف واحد وحزرة واحدة ولكن كان مكان قضاء الحاجة متيقن لدينا من أنه لا يفضل بها إلى الأرض التي تنضأ عليها تيقن عدم إقاع النجاسة جاز فيه الوضوء إن شاء الله عن المدام وإلا ففي الباب ساعة والدين يسر وجعلوها من, من شروط وبعضهم جعلها من مستحبات وبقعة قد طهورات لا بد من البقعة التي تتوضأ بها أن تتحر فيها الطهارة قالوا فإذا غلب عليها ما ضمنته بأنه نجاسة صدبت عليه من الماء حتى تظن أنك قد أزلت النجاسة بالماء وسبق أن نبهناكم إلى أن الخصائص في الماء أن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته وإذا ورد الماء عن نجسة طهارها وهذا الثاني الحكم الثاني استدل له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي دخل المسجد وبال فقام إليه الصحابة يشنعون عليه فعلتها لأنه بناس مكان مقدس في قلوب الصحابة فالناس صلى الله عليه وسلم قالهم انتظروا وقال للصحابة أريقوا على بول الأعراب سجن من الماء أي سطلا فحصل أنه إذا أرقوا هذا السطل أزل هذه النجاسة لأنها عممته في التحلل ثم طلق المتعصة من توججها إلى الصحابة وقال إن هذه المساجدات صلحوا إليه الصلاة لا يصلحوا فيها شيء من هذا وقال له بانتسامة الصحابة قارن ما بين فعل الصحابة وهذا الأعراب قارن بين فعل الصحابة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نظروا إليه شزرا وكادوا ينقضون عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان واسطا بينهم وهداه بشكل حضاري جميل فجعل هذا الأعراب يرفع يده الإسلاماء ويقول اللهم ارحمني ومحمده ولا ترحم عنا أحده يحقق في معنى ما رأى اللهم رحمني ومحمده ولا ترحمنا معنا أحدا الرحمة رأىها من رصاصنا فلذلك حقق له في الدعاء فقال النصاصمية هذا لقد حظرت واسعا معنى إذا دعوته لا تقتصر دعو الرحمن جميع المسلمين اللهم رحمنا جميعا اللهم رحمني والمسلمين جميعا وإنما كانت هذه العبارة لتحقيق معنى الرحمة في العباد في التعامل مع الآخر مسلما كان أو غير مسلم لأن ربنا تبارك وتعالى أكد على كرمة الآدم وقال لقد كرمنا بني آدم وتكريمه لبني آدم تكريم لمعنى الإنسانية فيه بغض النظر عن امتمائه العقدي أو العرقي أو المالي أو غيباني لأن من صنع الله تبارك وتعالى ومن خلقه فينظر إليه من هذا الجانب وربنا تبارك وتعالى ذو الرحمة الواسعة قال سبحانه ورحمتي واسعت كل شيء وقالوا لا يجوز الوضوء في الأماكن التي لا تجوز فيها الصلاة كلمش زارتي ومضاعني الإبل وفيه خلف بعض من قالوا مضاعي الإبن أبوالها ليس بنجاسة لكن نهي, نهي عنها نهي عن, عن هذه الأمكة أن يصلى فيها فقط قالوا الوضوء فيها يجز لكن يرد على هذا القول إلى أن الصلاة هو فقه المقصد والوضوء هو فقه الوسيلة وما لا يتم وما لا يتم الواجب به فهو إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما أخذ هذا المقصد حكما إلا أخذ تلوة لمعه فإن حقه أحوط إن حقه أن يحترز الإنسان أن لا في الأماكن التي لا تجهز في الصغر أحوط طبعا للمحكم أو المقصد الذي من أجلها أن تتوضأ مراعاة لهذا أو لهذه التبعية ثم نعرج إن شاء الله بعد هذا على اللباس الذي يجب على الإنسان أن يحططه أن يحتاط ليلبسه في الصلاة عن أقل في الصلاة لأن الصلاة موقف أنت تقف بين يدي ربك تبارك وتعالى فجعل فقهاء حتى أبوابا لللباس التي يخص بها الصلاة أو يستحب ما بالجواز أو ما بالاستحباب أو ما بالترغيب أن يصلى فيها وما هي فيها التي لا تجزئ في الصلاة وخارج الصلاة معنى لا تجزو على الإنسان أن يلبسها وما هي الثياب التي لا تجزو في الصلاة وتجزو في غير الصلاة وهكذا المهم أن هذا الحديث عن اللباس حديث عن موضوع شامل جدا في شمولية على هذا المسائل نحن نحاول إن شاء الله نختصرها بما, بما نقرب إليكم إن شاء الله هذا الفقه لأنه غائب خاصة في فقه الطهارة يقتصر الأساتذة والفقهاء في خطبهم وفي دروسهم على نوضوء فرائضه والسننه ومستحباته وعن الصلاة وأركانه وأكذا ويغيب عنهم أن الناس قد لا يأخذون في خلدهم بعض الجزئيات التي قد تنقض عليهم صلاتهم أو صوبه. أو وضعهم الذي يجب أن تحترز وليس بلا تدقيق إلا أن الأئمة إنما تققوا فيها تققوا فيها ومحصوها مراعاة لماذا؟ مراعاة للحفاظ على صحة الأداء وضعا وصلاة وتعبد فنظم بعض أهل العلم نظم اللباس الذي يجب أن يتوقف الصلاة فقال عشرة توقف اللباس لدى الصلاة خذ بلالتباس متنجسا وغير ساتر كذا منسدلا ومسبلا ثم مخذا منكفتا وثوب شهرة حرير إلا أصابع ومغصبا لغير بحمرة أو صفرات والخلف فيه وارد تثبت وكره محددا لأنه يصف حجم عورة تركنه واعلن بأن موقف الصلاة بين يدي ربك ذي الهبات أولا بأن يولى بالتجمل في حضرة الله الأجل للأكمال نعرج على شرح هذه الإيقاعات أول ما اشترته في جواز الصلاة بالثياب أن لا يكون عليها نجاسة يعني يتحقق الإنسان من طهارتها ويلحق في طهارة الخبث طبعا أن يزال ما عليها من النجاسة بالماء وما يشبهه وأن يتحر الإنسان في هذا الطهارة خذت فيها مكين الصلاة وما يلحق النجاسة التي بها الماء نلحقه بما يتنجس به الفياد فالدم نجاسة إذا لحقت الثياب لا تجزئ عن الصلاة لكن هنا يتفصيل ما الدم يلدم وما حال يلدم الدام المسفوح دام الحيوان المسفوح سواء مذبوح أو غير مذبوح أو مجروح إذا لحق الثياب هذا بإجماع أنه تنجزه لكن العلماء منهم الإمام الحطاب وصيد محمد بن الله بن إسماعيل ملك العلوي في كتابه طبق العطب أشار إلى أن هناك من المعفو تبعا لأبي حنيفة هناك ما يعفاع من المعفو من هذا الدم قالوا إذا لم يبلغ مقدار الدرهم البغلي والدرهم البغلي هو الدائرة التي توجد بفخذ البغلة أو بفخذ الحمار بفخذه توجد دائرة سوداء قال إذا كان الدم بهذا المقدار لا تجوز به الصلاة وإذا كان أقل من هذا المقدر جازت به الصلاة هذا ما حققه أهل العلم في هذا قالوا هذا في معفو لكن العلماء بين الأكثر أبو حنيفة إنما أجاز هذا الجواز لأن العرق في ذلك الوقت البصرة وبغدال كانت متزاحمة يعني يتعذر على الإنسان في كل مرة أن يبدل في يباء ويتحقق من هذا ففي الدين يسر ودم غير من بني آدم دم الغير أي دم البصرة ودم الرعاف ودم إذا لحقك من غيرك نجسك وقالوا إذا لحقك من نفسك معفون عنه إذا كان ببصرة واحدة واستطعت أن تقف وقفتها وإذا كانت من بثور أو من جراء حك عن الجربي أو غير ذلك ما يصيب الإنسان فهذا من, من معفو عنه حقيقة لقوله ربنا تبارك وتعالى اتقوا الله ما في قدر الاستطاع إنسان يجتهد في تحصل هذه الطهرة لكن من فلت من مقدوره وجهده لا يمكن أن يكلثه الله تبارك وتعالى بما لا يستطيع أبدا نبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه من ده وما أمرتكم به فآتوه على قدر بما استطعتم وهذه على قدر ما تستطيعون يعني على قدر ما تستطيعون أي إذا شيء حاجة ما قدرتش القوة ديالك صافي أقصى قوتك ما استطعتهاش وقفتي لذلك رخصنا في الإفطار في المرضي وفي قصير الصلاة وفي التيمومي وهذا كلها رخص لتحقيق التخفيف وكيقول السيداء بن حيد صديق رحمه الله في تبديل الرخص العزائم يقول إنما شرع التيموم للتخفيف قالوا المغاربة قيد التيموم فجعلوه اصعب من الوضوء بحيث الانسان يفكر يكون مشي توضحت لنا تيمم كان التقييدات كاين شي 29 تقيده كل تقييد باش دير تيمم ولا يتاتى لها ما هذا خارج عن معنى التخفيف او معنى التخفيف والمقصود من من التخفيف من الرخص هو ان يتخفف اذا كانت العزائم لا تؤترق فطعن ناتيها تيمم انما هو رخص لان نستطع نتوضا لمساله معينه لقدر ما لغير ذلك المرضع عدم استعمال ولا والنجاسة التي الحق ما كان من عين النجيسة كالخمرين هذا نجيس باتفاق عينه نجيسة قليلها أو كثيرها مستقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام فأخذ منه الفقهاء تشقيق التنجز حتى بالقليل من الخمر وبعضهم استعفى هذه المسألة إذا كانت نقطة يسيرة أو كافية أو لكن إذا يتقن من أن جسده أو ثيابه أصابته بعض هذه النجاسة حقق في النجاس يجب عليه أن يتطهر إن شاء الله ثم ما خرج من أحد السبيلين من بول وغائط وودي ومذي و... ومني وغير ذلك هذا نجس باتفاق لأنهم لهم في المني كلام بعضهم لم يقل بنجاسة قال لأنه ماء الحياة الذي يسبه الأرحام منه يوجد الإنسان فكيف تبحقه النجاسة وهذا قول لكن أخذ بالأحواط أجدر أخذ بالأحواط ماذا بعض العلماء قالوا لأنه نجسي بعض من المقربة النجسة نخذ بالأحواد احتران لنتحققها في فهم هذه النجسة وأستذكر هنا الإمام المالي أو المازيري عفوا وهو من من كبار أئمة المذهب المالكي أو طبعا عن نذهب المالكي يعني نحن قراءة بسم الله في الصلاة نتروها وعندهم دليل عندهم حديث ان الناس اصل الحمد لله رب العالمين يثبت ايضا بحديث القدس قسمت الصلاة بيني وبين عبادي نصفين فإذا قال عبد بين بيني وبين عبدي قال عبد الحمد لله ولم يذكر البسمله في او تذكر في هذه الحديث هم دليل على ذلك لكن الامام الشافعين قال من ترك القراءة بالبسمله بضلت صلاته لانه يعدها ايه من الفاتحه بالنسبه له قال هي ايه من الفاتحة عدى والمالكية ما عدوها وذهبوا على تحقيق بعض القراء الذين لم يعده العدو مختلف في سبعة العد العراقي، العد بصري، العد الشامي، العد المدني الأول، العد المدني الثاني، والعد المكي هذا مختلف في العد على حسب المصاحب ومن تحقق لديه أنها آية واحدة صلى بها ومن لم يجعلها آية وجعله تبرك وتركها تابعا المذهبي أجزائته لكن الإمام مازر وهو مالك كان يقرأ بالبسمانة لكن سرا الإمام الشفع يقرأ بها جهرا لأن في الصلاة الجهرية طبعا تقول يتابعتني للفاتحة والإمام المازري يعني يخذب الاحتياط مقره الجهرا كما يقرأ الشفع ولم يتركها كما تركها المالكية فكان يقرأ بها سرا فقيل له في ذلك يعني خالفت مذهبك قال و... بسم الله تنكرها في, الفد... في الصلاة على مذهب مالك قال لأن, أ... لأن أرتكب كراهة على مذهب مالك خير من أن تكون صلاة باطلة على مذهب الشافعي تقول إذا قرتها في مذهب ملك وكاد كراها معناه الكراها ما تلحقني الشعار الكراها ما هي هي ما يساب على تركيه ولكن لا يعاقب على فعله خصيب كراها هنا كراها التنزيه ماشي كراها التحريب وسيأتينا التصيل فمن بين كارهت تنزيل وكارهت تحريم بس من, من مالك عندها تطلاحات بزي طيث ما تحقق منه النجسين إن شاء الله في هذه الأشياء العينية و اللي ذكرناها وذكرنا ايضا خنزير و... وما يتصل بالخنزير ان عينه نجسة ونذكى ولم يذكى الى غير ذلك لكنا من حق واذا نحق بالانسان لابد ان يزيله الانسان اذا كان في الصلاة ثم شاف على نفسه النجاسة وكان قادر على ان يزيلها لابد ان يزيلها من الشرطان هو الذكر والقدرة على ازالتها الذكر هو معرفتها ورؤيتها والقدرة على إزالة هذه إزالتها النجاسة على الثوب أو على البدن. هذا في الثياب أن يكون يتحقق به الطهرين إن شاء الله لكن إذا لم يجد الإنسان ثوبا يصل به إلا ثوبا نجسا ولم يكن لديه الوقت ليطهره بحيث لم يبقى على خروج الوقت إلا مقدار عدد الركعات صلى التي ينتظرها فخشية ان هو طهر هذا الثياب حتى يجف او الى اخيره خشية من خروج الوقت انا يكاين ارخف بعلماء على اتفاق قلت نتشقيق الصرط لان الوقت يخرج حتى يتحقق صرطه هذا مقدرة الذكر ويستدلون لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصمها وقتا يذكرها, وقت يذكرها قلب ذاك وقتها وقاسوا عليه قالوا إذا كان معفو عن المسيان والنوم فعدم تحقق الشرط للصلاة كان دخول شرط منصور النقاء من دمين حيث النفس الشرط المنصوب طبعا ولكن تحصل الطهارة وتحصل التستور وإزالة الخبث على الجسد والثياب هذا أيضا مطلوب يعني إنسان هو مطلوب به يديره قال إذا خف من فوت الوقت تطهر الثياب عاد يلبسه لماذا؟ تقول لأن الشرط لا تحققش الوقت خرج الوقت قال وقته هو يخرج حتى تحقق له الشرط بعضهم قال لا وهذا عم ذهب العماري بعض النوم يقول لا يقول يصلي بهذا الثوب إن لم يجد يصلي فيه ولا بأس قال يصلي فيه ولا بأس إن شاء الله طبعا قلت لكم الاختلاف للأئمة را رحمة ولكن اختلاف الأئمة مش اختلاف الصغر النبي صلى الله عليه اختلاف أمة رحمة بينهم وإن كان الإمام الألواني وحن هذا الحديث وقال فيه واحد جدا وضعف لكن لا على ضعيفه إن شاء الله لأنه لا يقع شواهد تقوي وإنما ضعفه لأنه عارض الآيات ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه رب قال فإذا الله سبحانه وتعالى قد نفى الرحمة على المختلفين فكي سيثبتها قل هذا خلاف وهذا اختلاف مسألة خاصة الخلاف مش في الأصف الفرع لكن اختلاف دمًا لأئمة الكبار فقال العلماء اختلاف الكبار نعمة واختلاف الصغار نقمة ان الصغار اللي بقين ينقره وانصف العلماء هذا مخصومش اختلاف اختلافه بقين تبعوا بقين تبعوا ائمة دياله لا شين باروا باش يستهدوا اللي اختلفوا اللي يقول وانا رأيي ما شكو انت بسكن وانا ارى ويقرر شم من اكتجيبات اللي فيها يهدى ولا يبع ولك تجيبات تيتو قرر بطون ديال الاماه تقرا فيها تعمق قطع قطع رجلاتو على قد الشيخ ديالو حني الراس ماشي دغيا لا التعديل بسيط لا التستعجال غيمشي مزيان لا التستعجيل بسيط تعمق في الفقه ديالو الى اخراهي تسنى غير شويه عليه ما يزربش شي ما الاخير. حتى يفتح الله سبحانه وتعالى هو كيفتح كيفتح على من شاء لكن تحصل هذا تكون عنده همة همة تحصل الصبر الصبر لا بد منه الصبر واليقين به تنال الامامة في الدين وإذا مشى الصبر مشى كل شيء هاي إنسان يالله في الدارة المقدمة يقول لك أنا عندي رأي مخالف أعطي موشي الله إليك شمال رأي مخالف طيب بقي علينا شرط ثاني اللباس كنا متنجسا وغير ساتر طبعا إذا كان ثياب ما يحققش ست سترة ما لا يجوز أن يلبسه الإنسان لا في الشارع ولا الصلاة جوج إذا ما يحققش سترة لا يحقق سترة لا يحقق سترة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس التسطرة وحد عورة الرجل ما فوق سرته إلى تحت ركبته والراجح من قول أهل الحديث أن الركبة داخلة في العورة داخلة في العورة وإن كانت من سبيل تخفيف قالوا الركبة تحت يد أخلى بالعورة وبعض منهم تخفف بحديث الإمام بخاري الذي رواه في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ودخل إليه أبو بكر وأسند ركبته إلى ركبته وقد تحصر الثوب عن ركبته فبان بعض فخيبه اي فخذو مت اتصل بي بالركبه قالوا لم يغطي النبي ثم دخل عمر والنبي على حاله فلما دخل عثمان سطر النبي صلى الله عليه وسلم ركبته فلما خرجت جاء عائشه وكانت وراء حجاب قالت يا رسول الله دخل ابو بكر معنا بها ونسي قالوا تحسث له عن ما درتي ثم دخل عمر ولما دخل عثمان سطر قال انها رجل انه رجل تستحي منه الملائكه افلا استحي منه وهذا في الصحيح من البخاري ولكن الأصل ان شاء الله أن نأخذ بالاحتياط كما قال أبي زين قال أن نأخذ بالاحتياط فنجعل الركبتة داخلاتا في عورة الرجل ولكن ليس يسمع الإنسان يسمع هذا القول بأن عورة الرجل ما فوق الصرة إلى تحت الركبتين وخرج الشارع هيدك يدير ما فوق الصرة إلى تحت الركبتين وثير الفتنة لا نبدأ يشوف الأف الناس. إذا كان في عرف الناس ذلك يستبشي عخصي بحرة تسترك الجسده إنما هذا أوجب الواجب ولكن هناك كان على وجه السنة وعلى وجه الاستحباب ويأخذ من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإيمان بخاري في الصحيح قال يعني بالنسبة للثياب الصحابة في الأول كان عندهم لبس واحد لبس واحد ليس لبس يعني غئزة كي تزروا بهم ساكنة هذا وكانوا يحقوا في نصر الدعوة وكانوا يقولوا قلة ذات اليم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تزره ولو بشوكه يعني إمعانا في الإحطية تزره ولو بشوكه فإن فضل منه شيء فخذ على عاتقك منه شيء ثم نهى قال فلا يصلين إذا فضل من ثوبك على مئصرك فلا يصلين إلا وعلى عاتقه منه شيء فإذا لم من هذا حج بعض أئمه عدم جواز الصلاة الإنسان إذا أرخى عنده الفياد فالفاض عنده والظهر ذي له قال ويتسطر على وجه التسنن نعم ولكن لا ينكر عليه بأنه فعلم خالف شرعية إذا بان له ما لا يستوجب عليه التستر من مطلق عورته عورة الرجل هي هذه ما فوق السرتي إلى تحت الركباتين وهذا شنو هو هذا ب... باتفاق أهل القبلات أن هذه هي العورة الرجل ولا يجوز أن يكشفها أمام أي كان والناس اللي كيمشف الصف البحر الله أحفظ ما تحقوا شيء الفريبة هات تكشفوا العورة معنا سبنا الإمام أبو حنيفة لم يجز أبدا دخول الحمام الحمام العام اللي كيدخل كي فيه الناس قال إلا لضرورة كان في الول يiblampa ولكن شف الضرور قال لان ما ده رق ضرورة teenage وصف ولا عندما يدخل. يدخل قال لا يدخل من الحمام إلا إذاصل على الحمام الناس يستر العورة دائما هو يدخل يش meter ينزل العورة دائما يدخل لكن إذا حدث 하나 من المناسب يتكلم ويست позволى الأخير قال لا يجوزvio له أن يدخل قال فضطرت معقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله ضطرته مرض بشكل ع технолог ضطرته م فالما دخل غمض عينيه وبدأ يستهدي بالجدار فرأاه بعض الناس وقال متى عمي أبو حنيفة وسمعه قال عمي أبو حنيفة يوم الله عورتك إنما دم كشفت العورتين فسوف انت عمانين قال عمي أبو حنيفة حين كشف الله سوءتك أو هتك الله عرضتك سوءتك وهذه المسألة متحققة وأما المرأة فكلها عورة على تحقيق أهل العلم إلا الوجه الكفايل على ما ذهب إليه عموم الجمهور إلا الحنبيلات يقول المرأة كلها عورة فإذا خرجت أحفار شيطا وإخذوا هذا الحادث هذا ولكن لنا دلائل لا تلزم المرأة بأن تغطي جميع جسدها يعني الوجه دياله الكفايل ويجتدلون بأن الوجه لو كان فرضا على المرأة أن تغطيها لما منع عليها الإسلام أن تنتقبه وهي تطوف والتوفص له وربنا تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة هي الإمعان في التسطر يقول هذا مسجد معناه أفضل مكان تبالغ في التسطر فيه هو العبادة الصلاة والطوى مدى من الإسلام منع المرأة أن تنتقل معناه أن النقاب ليس واجبا على المرأة إطلاقا على ما عليه أهل العلمي فإذا ما أضعته المرأة على وجه الاستحباب لا, لا تبدع ولا يقال لا لا تبدع ولا يشار إليها أن يقال بأنها خالفت إلى غير ذلك ولكن سيأتي شروط التسطر عند المرأة وعند الرجل كلاه قال فالغير الساتر الثوب الغير الساتر هو الذي لا يستر مكامنا العورة أو هو الشفاف الثوب الشفاف الذي تذين منه العورة هو لبس ثياب ولكن شفافة رقيقة شفافة تشف أو ضيقة جدا تصف حجم العورة قال هذا أيضا لا تحقق به التستر لأنها لا تستر إذا كانت ثياب ضيقة سواء عند المرأة أو عند الرجل ضيقة ترسم حجم الفاخذي وحجم العورتي هذا يتوقع ما وإذا كانت شفافة تظهر هذا أيضا لا تحقق معنى التسطر إذا يقال متنجسا وغير ساتري كذا منسدلا الثوب المنسدل هو الثوب المسبل هو الذي أطلقه الإنسان فتجرجر معه ولكن أطلقه خيالاء ولكن بعض الناس قالوا ولم يطلق خيالاء لأن تقصر الثوب أتقى وأنقى بالنسبة للإنسان بالنسبة للإنسان أتقى وأنقى فيها بيضاك أن تقصر سيشوية لا يخلش معه إن إذا تجرجر معه في كان أن يلحق بيه أو أن يستجمعه على الأرض ما عليه النجاسة في التعطي عليه أن يصلي بهذه الثياب وفيه أصول والحديث ثابت حديث ثابت يقول النجاح صلى الله عليه ما أسفل الكعبين فهو في النار ما أسفل الكعبين فهو في النار قالوا من جرأ لا خيالاء واشترطه بالخيالاء ومن جرأه في غير خرياء في نظر وأن يتوقعه أحسن وحتى المرأة لم يجز لها النبس أسلم أن تجرج إذا ثيابها إلا بشرط بعض النساء قالت يا رسول الله إني أخاف أن أتكشف فهل يجوز لأن أطيل ثيابي قال شبرا قالت يا رسول أخاف قال إذا فذراع قال أخاف قال إذا فشبر وذراع ولا تزيدي فقط يعني حتى المرأة إذا أرادت أن تطيل ثيابها مخصشت تبالغ في ذلك المسألة فيها ايضا احتياته فيها اشتراف هذا في مقام التذكية ما هي رعاية مطلقة رعاية رعاية مقام التذكية تقرب الله تبارك وتعالى بما افترض علينا وما ينبغي لله سبحانه وتعالى لما تقرب اليه على وجه الحب والتحب اشتراف <تصفيق> رحمه الله عشرة توقف اللباس لدى الصلاة خذ بالالتباس متنجسا وغير ساتر كذا مسدلا ومسبلا سماق ذا قال المسبل والطويل الذي يتجرجب قال الصماء وهو اجتمال الصماء اجتمال الصماء الاحتباء بحيث يجعل الانسان ثوبا واحدا عليه ويلفه هكذا على عنقه ويدخل يديه تحته وهذا كان فعله اليهود حتى إذا أراد أن يسلم أو الناس أو يكبر اضطره ذلك لأن يرفع يديه فانكشفت عورته قال وهذا لا يجوز بحال من أحوال وذكره كعب الأحضار أنه مما كان يجد في التورا من صفة رسول الله, الله وصحابه قال محمد رسول الله وصحابته يبضئون اطرافهم ويسطرون عواراتهم فحصل ان اليهود لم يكونوا يحرصون على سطر العورات وعلى وضوء اطرافهم قال وكانوا يتقصدون لبعضهم كشف العورات فلذلك كانت ابنيتهم في الازقة الضيقة حتى يتماسوا ويتكشفوا هذه العوارات وهي الله, الله سبحانه وتعالى اعلموا بالصواب وهذا هو الاحتباء هو أن تجعل السوب الواحدة تلفها كذا وتدخل فيها سائر جذبك وليس على جذبك شيء هذا يسمى اجتمال الصماء وناها عنه وذكره الإمام بخاري في غير ما موضعه وسذله بأحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى ايضا الاحتباء ثم قال من كفتان الناس هذه تديرها تمشي تودا ويجمع السيب دياله هيدا وهذا يجمعه هذا ويجي يصلي بهذا لا تقول اطلق في ير ديالك يسجد معك لا تخليش منكافت تخليش هذا تغضي تقصلي واطلق اطلق وندره هذا وندره يجي يصلي به قال اسم الثوب المنكافت وهذا ايضا مما البه عليه العلماء فمن صلى به كرهه الائما ولكن لا يعيد اذا صلى به لا يعيد الا انه مما يبغي ان يتوقيت شاء الله افضل هذا هو المنكافت هو الذي جمعته وليس مجمعا بنفسي ولكن انت اضطريت تجمعه اما جمعته لحرارته او اجتمعت لانك تطوض قد اذا دخلت اطلق ثوبك من حديث النس اصل الذي امر صعد ان يطلق ثوبه ليسجد معه وحتى الشعر اذا طال عند الانسان يطلق يرسله ليسجد معه ولا يقبضه هذا في, في, تنبيه. في تنبيه ان شاء الله على ارسال الشعر مكافتا ثم قال وثوب شهرة وثوب الشهرة في جوج في شهرة عالية وشهرة نازلة ما الشهرة العالية هو واحد الثياب معروف بأنه ثوب غال جدا أو ثوب به أعلام تثير أنظار الناس في أعلام تثير أنظار الناس ولا في كتابة كتابة تستدعي القراءة وقد تخرج عن معاني الصلاة او ثياب رجل مشهور اشتراها هذا الرجل وصلها بها قال ثياب شورا إن كان بعض المشاهير اللي ثياب ينوم تباعه في, تباع في المزاد العلني واحد المغني معروف دعوا له ثياب ينوم مؤخرا قالوا قميس واحد ربما خمسين مليون خمسين الف دولار قميس واحد هو المغني الفيس بخيسل هذا معروف يعني النفذية ذياله غالية في المتاحف والاخيرة ودهي ما يشراها والناس عافنة والشباب ودخل يصلي بها وناد ما يبقى يتفتنى معها بكثيات ذيال الفيس بخيسل هذا هو بشهرة أن يكون الثوبة مخالفا لما عليه عرف أهل البلد إذا شي ثيام مخالف العرف ديانك يجلب النظر كسمته بشهرة قال الإنسان بشي يجلب النظر بحال حجاب المرأة حجاب المرأة لابدت رعي في عرف أهل البلد سنحر المرأة في المغرب ودرت حجاب تاكستان ماهذا معنى؟ ماهذا معنى هناك؟ مخالفة عرف البلد ومخالفة العرف هذا لا تجوزه الشرع وكذلك الرجل بزف ديال الإخوان ديال مات يديرون بس على أساس أنه وثيب إسلامي هو وثيب وطاني هذاك فوق وطاني فقط ماشي ثوب إسلامي هيت لبسوه أعجب لك باش تقول بأن هذا ثوب إسلامي لبستي لأنه ثوب إسلامي هذا ما فيه الجواز إن شاء الله لأنه ثوب وطاني مغاير ها إنسان يحرص على عفق البلد يالو ولمثلا نقول حرص على عرف البلد كان يعني جامعنا بلد المغرب عنده عرف دياله معناه من قلده السعودية من قلده امريكا مش يغيرنا نركزه على السعود من قلده امريكا معليش لا من قلده لا هذه لا هادي نبقى في عرف ديالنا باش نعرضه على الاصالة هذا الفوم واضح هذا وثير شهرة وكان الشهرة النازلة والشهرة النازلة هو شي واحد بس ثياب مرقعة في خمسمية رقعة الله أعوذي ودخبين جامع قال اذا شهرة نازلة وصلنا عمر كم لا يجيز ذلك وانسى ما تيبغيش شو واحد داخل قال لك مرقع فيه بصفر لون ماشي ايدا متأطى قال فضربه بالدر قال لا تمت علينا هذ دين ان هذا الدين حي هذا الدين في الحياة شو ماشي ترقع فيه دعنا يمكن ما عندك شذيك بوحدة عندك عندك ما كانت تقول الزهدو أن يكون ما في يد الله أوثق مما في يدك خلاص سبنا عمر كان زاهد ولكن كان عنده أموال سبنا أوبكر زاهد وكان تاجرا عبد الرحمان بن عوف كان زاهدا وش حال كان فرص ماله بقي لحد دين أم بالجتس ما قدرش يوصل المرتبات يا سبنا عبد الرحمان سبنا عبد الرحمان قال كانت له قافلة فيها ألف ناقع وبعضهم قال ألفين واذا حسب تغيب فمن دبا وتشفوا انها قاكت ودبا المليون من نقل عربية وما عليها من دباج وحار وغيرها ما عشت القوم ملايين لما قدرش واحد يحقق رصنا ديالا يعني كان اكبر اكبر غني في الدنيا بقلش واحد ما قدرش يوصل للمستوى دي ومع ذلك كان في الزاهد ما دخل بهذه القافلة قالت عائشه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاغنياء يدخلون الجنه حبوا وبعضهم ذكر انه ابن عباس ذكر عبد الرحمن بن شخصي قال يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنه وهذا الحديث في نظر لكن الحديث صحيح قالت له عائشه سمعت اي قالت لي هذا الرجل قد سمعت يقول الاغنياء يدخلون الجنه حبوا فلما هذا الصحابي انطلق يسابق الريح حتى وصل الى عبد فقال سمعت عائشه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأغنياء يدخلون لجنة حبوا فلما سمع عبد الرحمن بن عبد ذلك التفت إلى قافلته ألف ناقة أكبر قافلة في الوجود فقال أنفقتها في سبيل الله كلها فبغير يدخل برجله ويدي بغير يدخل مستحق عشان يدخل ماشي. لأن حديث ببارضة الأسلام قال لا تزول قدم عبدين حتى يسأل عن أربع يوم القيامة يعنى ومنه عن ماله شو خمسة أربعات الأشياء كل حاجة فيها سؤال واحد إلا هدفي جد أسئلة عن عمري فيما أثنى سؤال واحد وعن سبابه فيما أبلا سؤال واحد وعن علمه ماذا عمل في سؤال واحد وعن ماله جد أسئلة من أين اكتسبه وفيما أنفقه معنى إذا الإنسان ملياردير وغيسول الله سبحانه وتعالى على درهم درهم درهم درهم شخص لذلك قام بصاصل الاغنياء يدخلون لزنة الفقراء يدخلون لزنة قبل اغنياء بخمسمائة عام وفي رواية بنصف يوم اي من أي يوم يوم القيامة قال انما تمنعهم طولوا حسابهم مع الله تبارك وتعالى وصحة تعالى سيحاسبون على درهم من درهم ما ينجع وفي نمشع ما اصله وما ما اصطرفوه في نصرفته وهذا الخطير مش دقة الله العادي أفين فرانك بي المكة جي شوية ملتوية يكون عنا قد فينا ورحمنا عبر الله سبحانه وتعالي يجعلني اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك كفيتا وثوب شهره حرير الا اصابع قال وثوب الحرير لا يجوز للرجال الناس قال خذ الذهب وخذ الحرير وقال هباني اي على النساء من امتي حرام على رجالها حديث مطلق وهذا حديث مطلق ولكن الحرير الابريسا ماشي الحرير المصنوع الحرير الابريسا وهذا في نظر قال إلا أصابع وجوز الفقهة أربعة أصابع يتنطقوا بها المريض وجوز النرش عصمي عبد الحمم بن العاف أن يلبس جبتا من حاري لأنه كان به مرض لكن سنوح نبو حمرو قال فمن أصابه مثلما أصابه فيلبسه إذا خشيا من ذلك وإنما يتوقع وثوب شهرات حاري إلا أصابع ومغصوبا لغير حشي واحد سرقشي فيه فيها ويصلي فيها ممكن يسرق الثياب ويصلي فيها هو أصلاً در السيئة أو جهيتها الله سبحانه وتعالى الصلاة لا تسقطوا عنه قال السوق المغصوب لا تجلزوا في الصلاة يردون صاحبه وإن لم يجد ثياباً مرة كالأخير عند عند فقه ديال سنذكر إن شاء الله فيما ذكره أبو بكر العربي المعافري ومكحول وغيره إن شاء الله وكان بعض الأقوال فيها ضعيفة قال ومغصوباً لغير حج واحد مش عنده حفقه قال له أنا يدرت سيئة ولكن أتبعتها بأربع حسنات قال ما قولوك قال ما شاء الله وأنت أدرتي الصحح لأن الله تعالى يأمرون بهذا وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها يعني إذا درت سيئة وبسرطت ببعب الحسنة بحال الله صلى الله عليه وسلم لما زعند ذاك الرازق قال يا رسول الله راه التقيت قبل أن, أجي ان اتي المسجد التقيت امرأة كنت اعرفه في جاهلية فاصبت منها قبله وانا نادمت قنفاصل هل صليت معنا قال نعم قلق قم فقد غفر الله لك لانه درسي او اتبع بالحسن ولكن حسنه قفاره ويقول الشباب غضي مشحتنا نقبل نساو غضي نجي صلى الله هدف ثلاث منه <تصفيق> يتقذ ذريعا لا إن إذا قصدت ذلك ساعاتك ما أتولي, أتولي لرسمن ولا ربح معنى لديك حسن لدرته ولديك سيئة كلهم كيب كي ضعفه نقصد والله سبحانه وتعالى لا, لا يحتال علىه ويمكرنا ويمكر الله والله خير الماكرين إخدعنا الله وهو خادعه معنى لا تستطيع أنخدع الله وهو ينظر ويرى وهو الذي خلقك نعم قلن زيادة قال له ما شاء الله عندك سيئة واحدة سيئة بمثلها والحسنة تبيع عصرات وعندك أربعين حسنة قال له ماذا قال له صرقت بقرة هذه السيئة قال له تبحتها ماذا أنت بتبعها هذه يوم بعد الحسنة قال له تصدقتها رعاة الكرعي لديك البقرة <تصفيق> وعينه ما تصدق به لا تجز لأنه ليست له ليس من ماله إذا يكتقل أهله الزكاة يقول تجب الزكاة على صاحب المال ما هو صاحب المال؟ الذي ملكه ملكا شرعيا محرزا وقالوا لي عنده الحرام ما المال دي قالوا إذا تلحقه الزكاة شو واحد عنده الحرام لا ملكه ملكا شرعيا ولو كان صبر عليه كان غيجيله بالحلال هذا كل إخذاء صرق المال قال له كم تبرشوا يا المال اللي صرع كان غيجيله من طريق الحلال وهادي عقيده خصها تكون عند وسبحان الله وخاتكم عندنا راه تنصفوا لأن الله سبحانه وتعالى اخبر قال الشيطان يعيدكم الفقر تخوفنا والله سبحانه وتعالى لما شفنا بان هذا اليقين ما عندناش الرزق قال اقسم قسما ما أقسم غير بالقران سمعوا أحد الاعراب وهو يصرخ في احد الائمه يقرا بالاياه اللي تنثلوها قال تصاح قال من الذي أغضب الجليل من الذي اغضب الجليل فجعنه يقسم يقول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون شوف سيد ربي قسم وعلى قسم ما كيش وأنت تشكوا في صدقك كلام الله هذا حطر هذا الله قسم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون صف, صف ما كيش نقش ثم أزد وألزم كلامه من الله لا يحتاج إلى قسم لأنه صدق ثم قال فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ أقصى الزامة وانت هتشك في قسم الله سبحانه وتعالى إذا خفتي من رزق معناك شكتي في الله الغلام اللي جا عنده ذاك الصحاب الصحاب يمش يدخل عن الناس اصلي ممكن عنده النقاة وقال واحد الغلام وقال لحظي هالي تنخرج. دخل الى رسول الله عصفت المخرج من قال غلام الناقه فقام يطلبها حتى وجد في احد الاسواق عند بائع يبيعها ينادي عليها قال هذه ناقتي قال انما اشتريتها من غلام قال كيف صفته الغرب قال كيتا وكيت قال ان هذه لي ديالي واعطيته لديك الغلام ماشي حظ هذه ويظهر انه سرقه و قال بكم باعها قال باعها بدرهمين سبحان الله كنت نويت إذا خرجت أن أعطيه الدرهمين مقابل حراسته هالدرهمين كانت تعطاله ولكن استعجل عليها فأخذها بالحرام والله العظيم الإخوة اللي عنده ملاير الحرام لو كانت سنغيش شوية تجيب ملاير ديك ملاير تجيب الحلال والعقيدة هذه ستكون راصخة عند الناس ستكون راصخة لا يخافش الإنسان من رزق لكي فمرضق الذي يشك في صدق الله وفي صدق كلام الله تبارك وتعالى منكفتا وثوب الشغره الحرير إلا اصابعا ومغصبا لغير ثم قال مصطبغا بحمرته او صفرته قال والخلف فيه وارد معنى في خلاف وسكوت عندك تشوف شي والخلف فيه وارد تسبته الاطفال ثم قال وكاريء محددا يعني اللباس الضيق الذي يحدد حجم العورات قال وكاره محددا لأنه يصف حجم عورات تركنه لإنة منها التوقيت قال واعلم بأن موقف الصلاة بين يدي ربك ذي الهبات أولى بأن يولى بالتجمل في حضرة الله الأجل الأكمل ونعيد إن شاء الله النظر عشرة توقف اللباس لدى الصلاة خذ بالالتباس متنجسا وغير ساتر كذا منسدلا ومسبيلا سمخذا منكفيتا وثوب شهرة حارب إلا أصابع ومغصبا لغير مستويغا بحمرات أو صفرات والخلف فيه وارد تثبت وكره محددا لأنه يصف حجم عورة تركنه واعلم بأن موقف الصلاة بين يدي ربك ذي الهبات أولى بأن يولى بالتجمل في حضرة الله الأجل الأكمل ويقول ابن أبي زيد قيروان رحمه الله في هذا الصدد قال وأقل ما يصلي فيه الرجل يعني اختصار لما قلناه وقلت لكم الشباب جيبوا الرسالة رناية وأقل ما يصلي فيه الرجل من لباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القامس قال ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء وهذا رسالة مذهب المالك فإن فعلاء لم يعيد وأقل ما يجزئ المرأة من لباس في الصلاة الدرع الحصيف معنى الغليم السابغ الذي يسطر سائر جسدها الذي يستر به رقدميها و تنبه قدمي المراه عوره فان صلت قدمهم مكشوفه خصها تنبه وهذه جميع المذاهب ما كاينش من يرضي المراه ان تصلي وقدمها بارزه اذا صلت المراه وقدمها مكشوفه تعيد الصلاه لأن صلاتها باطله على محققه اهل الفقه نعم وقال ابن تيميه هذا ره باطلة إذا عودتها ره ارتقت إذا ما عودتها شرب طلط عليها تعيد أبداً سيقول الإمام مزيري تعيد أبداً كل حاجة اللي مدى نهاش نعيدها إذا كان في الوقت بقية لكن المرأة تعيد أبداً إن شاء الله لأن التسطر متحقت قال وخمار تتقنع به الخمار معناه ترسلوه نايا مش الخمار الخمار ما ترسلوه على جيبها وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل السجود تسجد على سبعة أعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة أعظمين معناه الجبهة مع الأنف وهذه ستجيبنا إن شاء الله في أحكم الصلاة والكفي والركبتين وضاطن أصابعي القدمين الجبهة تكون مع الأنف النبي صلى الله من حديث صحيح من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض فلا صلاة له مروي في كتب الصحة حديث رسول الله صلى من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض فلا صلاة له أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم ولسائر المؤمنين آمين والحمد لله رب العالمين